بَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَى أَن نُّبَدِّلَ خَلْقًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ فَذَرُهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا ويخرجون من الأجداث سرعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشاة الأبصار هم ترهقهم بالله ذلك اليوم الحر دِيشَنُ يُعَذُّون بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إن الذين مبين ان اعبد الله واتقوه واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل ثم ان اجل الله اذا جاء لا نؤخر لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا تَرَاثًا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا وَعَصَوْا الستوشوا والستوش فيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهرا ثم اني اعلمت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت استوثروا منبكم انه كان وثارا